ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها قَال إِنَّ فِيها لُطَأَ قُرْنُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيها لَنُنَجِّيَنَّكَ وَالَّذِينَ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وكن لا تخف ولا تحزن اننا ننجوك واهلك الا ان راتك كانت من ஜூன்கி ஜீன أَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْ آيَاتِنَا دَلِيلًا لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِلٰهٌ مَدَيْنَا أَخَوٌ مُّشْعِبًا فَقَالَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَجُنُّ الْيَوْمَ الْاٰخِرَةَ لَا تَعْتَصِمُوا كَذَّبُوا فَأَخَلَّتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ أَقَامَتْ تَتَّخِيَنَا لَنكُم مِّمَّا سَكَنِ بِمَزَئَنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَى لَنَقُمْ وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنُعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّوِيِّ وَكَانَ